بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضب فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعلها الوارث منا وجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تصلط علينا بذنبنا من لا يخافك ارحمنا يا رب العالمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشهر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء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 ومن رضا غير مقدن ولا فاضح اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عفو عنا اللهم عفو عنا اللهم فرج هموم المهمومين اللهم فرج هموم المهمومين, اللهم فرج هموم المهمومين. ونفس الكرب عن المكروبين وقضي الدين يا رب عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا ترع لنا في يومنا هذا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا عدوا الا خذلته ولا تائبا الا قبلته ولا جاهلا الا علمته ولا مجاهدا في سبيلك يا ربي الا نصرته ولا ولدا الا اصلحته ولا عيبا الا سترته ولا عسير إلا يسرت ولا حق ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها. وعلى قبائها واثرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي رصته أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر اللهم آتي نفوسنا تقواها وذكها يا ربي أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا يا ربي ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أصررنا وما أنت أعلن به منا اللهم إنا نسألك ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وأنت تغفر لنا وترحمنا وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها عنا سيئها إلا أن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابا كان غراما إنها ساءت مستقروا ومقاما اللهم جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم منا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منهم ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار عن النحو الذي يرضيك عنا اللهم أصلح نياتنا يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح نياتنا يا أكرم الأكرمين وارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم رزقنا الإخلاص في السر والعلن وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قزيد الدنيا وعذاب بال الآخرة ثم أما بعد يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأل الله ولي ولكم أن يجمعني وأياكم في فردوسي الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اليوم حديثي معكم عن إن شاء الله يكون آخر درس في دروس في المخارج بإذن الله بس أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع الذي ننتفع به ثم ننقله ونعلمه يمكن درس اليوم هننتهي إن شاء الله من مخرج الشفتين لكن قبل أن حتى لا أنسى بإذن الله الإسبوع القادم هيكون امتحان هيبقى على فكرة شفوي تحريري إن مثلا يعني في الشفوي إنها هجيب لك آية من الآيات والآية دي أقول لك كل حرف من الحروف الموجودة في هذه الآية يكون صغيرة ممكن لا تتجاوز مثلا ثلاث كلمات أقول لك كل حرف من الحرف الموجود فيها بييني حللي لي لهذه ال الآية كل كلمة من الكلمات مخرجها إيه وصفاتها إيه وما هي الأخطاء اللي ممكن تقع فيها في هذا الحرف يعني مثلا لو بتقرأي يومئذن أقول لك الياء هتكتب تقولي كده أول سطر هتكتب الياء ممكن مخرجها كذا صفاتها كذا الياء هنا ياء مادية ولا ياء من وسط اللسان مخرجها ايه طبعا هتقولي تحددي ممكن أقع الأخطاء اللي أقع فيها علشان إن شاء الله ده يؤهلك تكوني كيف تكوني معلمة يعني إذا طالما انتهينا من هذه الفقرة يبقى المفروض إحنا بأننا كذا شهر بنديها المفروض إننا كده ننظر كده إحنا استفدنا ولا لم نستفد من هذه الدروس علشان إن شاء الله هذا يؤهلك أن تكوني معلمة لما تيجي تنقلي بنتك تنقلي ليها الحرف اللي بتقرؤه إيه الأخطاء اللي وقعت فيها إزاي إنتي حسيت وهي بتقرأ إن ما جابتش الحرف من أخرجه زي وهي بتقرأ بتقول لها حللي لي مثلا كلمات زي مثلا يوم أو حليه كلمة زي مثلاً كلمة مثلاً هي قلوب أو أي كلمة من كلمات القرآن. إزاي تفهميها القفز إزاي؟ إزاي تفهميها اللام إزاي؟ إزاي تفهميها الوحد إن كانت مادية ولا غير مادية؟ الباء، الأخطاء اللي وقعت فيها البنت أنت تفهميها عشان تنقليها. إن شاء الله هيكون ده بإذن الله في الأسبوع القادم هيكون في امتحان. امتحان هيكون شفوي وهيكون برضو تحريرها كتب لك الآية. إن شاء الله يم... ربما ما بعتلو كل من خلال خلال التحبوا آ... أديكوا فرصة أسبوع ولا الأسبوع القادم نقوم, نقوم بالأمر ده كتبولي. الاسبوع القادم مباشرة يكون امتحان شفوي وامتحان تحريري آية بسيطة ممكن تكلم بس ثلاثة ثلاثة كلمات الاسبوع القادم ان شاء الله كل حرف في هذه الآية مخرجه صفاته الاخطاء اللي نقع فيها متفقين ان شاء الله عايزين فرصة للمذاكرة ولا الايه طيب الفرصة كام فرصة كام ان شاء الله يعني فرصة اسبوعين الاسبوع ده يعني ان شاء الله دي كم ايوة بالضبط كده أنا هو ده اللي أنا عايزة أصله عايزين نسمع الدروس كلها تاني الدروس موجودة عندكم على الغرفة إن شاء الله تسمع الدروس كلها تاني علشان إن شاء الله بإذن الله طبعا لو كنت شايفاك وقول لكم هتبقى في جوائز للمتقدمات لكن اللي مش شايفاك هدليله وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعله من السابقين فنكون إن شاء الله جائزة عند الله جائزة عند الله أو جائزتها عند الله عز وجل هديكم فرصة كم أسبوع واحد يكفي أسبوع... أسبوعين. أسبوعين. فرصة أسبوعين. مش كثيرة شوية؟ ولا مناسبة لأسوأ؟ ولا كويس لأسوأين؟ كلكم متفقين على الإسوأين إن شاء الله؟ يلا إن شاء الله عشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى لما يكرمنا بال ننتهي من من التجويد يمكن ندي حلقة تثبيت للقرآن بعد التجويد يمكن ندي أو تصلاح التلاوة يمكن ندي بعد كده حلقة لتثبيت القرآن بإذن الله بس يعني أنا عايز الأول أغطم من إننتم كان عندكم يعني فهم للحلقات السابقة أسبوعين إن شاء الله بإذن الله أسبوعين خلاص متفقين مش عايز حد تاني يجو قول لي أصلا ما قدرتش أكمل أسمع الحلقات طيب أسبوعين إن شاء الله هنبتدي النهاردة بإذن الله مخرج أشيكتين الأخت اللي بتقول لم أحضر لسه جديدة ريت تسمع الحلقات السابقة كلها موجودة تقسميها كده على الأسبوعين إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمك ويعلمنا وبإذن الله تستفيد حبيبتي. اليوم حديثي عن مخرج الشفتين وهتكلم في مخرج الشفتين فيه مخرجان الأربعة حروف زي ما انت شايفين مخرج الفاء والمخرج المخرج الأول ما بين باطن الشفة السفلى خلي بالك ما بين باطن باطن الشفة السفلى يعني الشفة السفلى من جوه واطراف الثنايا العليا واطراف الثنايا العليه السنتين الاماميتين دول الطرف بتاعهم اللي ده هذا هو المخرج الاول مخرج الفاء مخرج الثاني ما بين الشفتين ما بين الشفتين مخرج لثلاثة حروف الميم والباء اول حاجة نقول مخرج الميم والباء من بين ايه الميم والباء من بين الشفتين بانطباقهما لكن خلي بالك لما باجي اقرا حرف الميم اخلي الشفتين ملسقين لبعض ملامسين لبعض ملامسين لبعضهما أم بدون ضغط. أم لما باجي أقرأ الباء، بيبقى إطباق الشفتين أقوى أب بضط أكثر أب عشان كده إطباق الشفتين في الباء أقوى من إطباق الشفتين في الليم طبعا كل ده هيجي كل واحد فيهم في الحرف اللي انا اتكلم عنه والحرف الثالث اللي هو من بين الشفتين الواو غير المادية خروجا عن الواو المادية اللي انا اتكلمت فيها في اول محاضرة اللي هي الحروف الجوفية الواو الماد غير المادية هي الواو الليينة اول متحركة تخرج من بين الشفتين بالصدارتهم يعني وانت بتقولي او لما تيجي تقريح حرف الواو بتقولي او ضم شفايفك وعملهم دايرة وخلي بين الدايرة فرجة او او ما تجزيش شفايفك ما تقولش او ما تضيقش الشفايف بعض الناس لما تيجي اقرأ الواو تعمل كده بتجذ شفيفة عشان كده بتخرج قرائتها للواو المتحركة غير صحيحة ولذلك في الواو هذه الواو غير المادية بتبقى استدارات الشفتين مع بقاء فرجة بينهما يمر منها ايه؟ صوت الواو هنبتدي في اللي هو مخرج الاولاني هندخل على طول على مخرج اللي هي او هنجيب حرف الفاء هندخل على حرف الفاء حرف الفاء اللي هو ايه من بطن الشفاء فالفاء مع اطراف الثناية الايه؟ المشرفه للشفتين الواو باء م ده بالنسبة للي هي الحروف اللي احنا بنتكلم عليها تسمى حروف كما ذكرنا شفويه او شفهيه نخرجها من الشفتين المخرج الاولاني او الحرف الاولاني اللي احنا نتكلم عليه ونصلحه ونجيب مخرجه هنحرك عشان نجيب مخرجه مخرجه ما بين باطن سن نشير بالسهم على المخرج خلي بالك ما بين باطن الشفه السفلى شوري على السن شايفه اللي هو المثلث الابيض لفوق داخل المثلث الابيض لفوق في الجزء الداخلي من الشفه اف اف اخبطي اثناء السنتين العلويتين في الجزء الداخلي من الشفه اف بعض الناس تقفل شفته تقول أف. من بره خطأ ركزي على المكان اف افلا افلا افلا يؤمنون فلا وربك فلا وربك لازم تجيب المخرج عشان تجيب حرف الفاء اذا مخرج من بين باطن اشفى السفلة زي ما بين لك الاسمة مع اطراف الثناية العليا اطراف الثناية العليا شوفي اشفى هي الصفلة الجزء الداخلي منها ثم حفت من اسفل حفت الثناية العليا ادخل على صفات الحرف ده علشان ابتدي اطقن الصفات اطقن هالحرف صفاته ايه? ده مخرجه صفاته ايه? حم... حرف فيه همس يعني جريان نفس في رخاوة احنا خلاص بقينا فاهمين يعني جريان صوت يعني لما اجا اقول مثلا ايه فلا فلا وربك لا يؤمنون حتى اخبطي سنقتر اطراف سنياكل العليا في الشفاء في اللي هي الشفاء السفلة فا الشفاء السفلة ودخل الجوة شوية للداخل قليلا وقولي لازم توصلي نقطة الالتصاع قولي فلا فلا الصوت بيجري والنفس بيجري اقرأ معايا قولي فلا وربك فلا, فلا. بعد ان نستقرأها كذا تقول فلا ما بتخطش ابدا لما بتجيبش المخلج بالمرض تقول فلا فلا فلا فلا فلا فلا قادلين انتم ميزوا من الصوتين الصوت الصحيح كده فلا ده الصوت صحيح فلا الصوت غير صحيح فلا فلا حاجة عيمة ببتصلش المخرج للسنان لا تصل المخرج استفال لان حرف فاء حرف إيه رقيق مستفل مستفل يعني أقصى بقينا فهمنا إنه مستفل يعني أقصى لسان نازل منفتح يعني الصوت بيمشي في الجزء الأصفر الأزرق الكبير ده اللي هو بين اللسان وبين اللي هو أيوة متسعة ده فده علشان كده بنقول انه حرف إيه مستفل أقصى لسان منفتح يعني بعيد عن سقف الحنك زلاقة اللي هي قط الحروف اللي هي فرة من لبن اللي هي الأخرنية اللي بتخرج بسهولة اللقب قلتلكوا شفوية في في الصفحة السابقة اللي من الشفة أمثلة لو فاء ساكنة وكيف أقرأها يفتح يحط إخبط بالسانك في الشفاكة السفلى يفتح يفتح هات الهواء جري الهواء والصوت يفتح يفتح الفائزون مفتوحة اقرأيها معايا طبعا السوبر تبقى اقل شوية في الفاء جريان الصوت او النفس بيبقى في المفتوح غير الساكن الساكن اكثر وضوحا ال... بس لازم تجيب المخرج الفاءذون لازم تحط اسنانك اطواق في اسنانك في المخرج ما تقولش الفاءيثون الفاءيثون اين المخرج بقول لك يا بنتي انا وانا بص لك ما جبتيش طرف اسنانك في الشفه السفلة عشان كده صوت الفاء عندك ضعيف مخرجك ضعيف حققي المخرج اخبطي السناء السناء اثنان طرف سنانك في الشفا أف الف أل الف ألفا جربي معايا اقرأي معايا وأنا بقرأ ألفا ألفا ألفائزون لازم أسمع أحس بالخبطة لو جبت الخبطة بعيدة كده ألفائزون ألفائزون أنا ما جبتش المخرج ألفا عشان تجيلك الصوت وجيلك الناس تجيب المخرج محقق تحقيق صحيح الامثلة زي ما ذكرتها لكم سواء المفتوح او, أو المضموم زي الغفور الغفو برضو الج... الصوت بيجري الغفور الغفور, الغفور. لو مكسور واليستعفف فيف فيف وال... بعض الناس ده قرأها واليستعفف واليستعفف عيمة بقول لي يا بنتي حروفك عيمة يعني ايه يا يعني ما بتجيبيش الحرف من مخرجه مش محقق المخرج مش محقق لازم تحققيلي لي او تضعي لي اطراف سنا افر اسنانك اللي هي اخبطيها في الشفة السفله من الداخل اللي هو اطرافها اخطاء الفاء عشان نراعيها اثناء قراءتنا الحرف الفاء يجب بيانها اذا جاو... بيان من اخطائها ان بعض الناس اذا جارت الفاء واو او ميم لتج... للتقرب طبعا في المخرج نحو ايه تلقف ما صنع تلقف ما صنع تقراها تاكلها تقول تق... تلقف ما صنع تلقف ما صنع هات المخرج الحقيقي في الفاء ثم مخرج الميم تلقف ما وصفاتها تلقف ما صنع ومثل ايه لا تخف ولا تحزن تقول كده تقراها هكذا القاف اللي بعد الميم هتاكل الفاء الكفاء ملق... الفاء ايضا الفاء لو بعدها ميم او الفاء بعدها واو تقول ايه لا تخف ولا لا تخف ولا لا جابت مخرج الخاء ولا جابت مخرج الفاء ولا جابت صفاتها الواضحة جدا في السكون ولا جابت بعد كده مخرج الول وقال الدم شبيفك فيها لا تخف, لا تخف ولا لا تخف ولا لا تخف ولا تحزن تحقيق المخرج وذلك بوضع اسنان في بطن الشفاء السفلى عند النطق بحرف الفاء دي مهمة جدا دي لازم تعمليها عشان تجيب فاء صحيحة الخطأ آخر إذا تكررت كانت تحفظ بينها أكد نحو مثلا كان مزمنين كانوا مثلا مثلاً باد إيه الآن خفف الله عنكم الآن الآن خفف شوفي خفف خفف عندي كم لام فاء هنا كم فاء تلاتة ثلاث فئات خفف بس واحدة مشددة واحدة ايه متحركة بعد كده اللي هي خفافة التاني الاخيرة مفتوحة مثلا تعريفوا في وجوههم نبضات النعيم ازاي تقرأي تعريفوا في تعريفوا في وجوههم ازاي تجيب الفاء الاولى ثم الفاء الثانية تعريفوا بييني اثنانك في, في شفايفك تعريفوا في صوتها واضح صوت المخرج وانت بتجيبيه صحيح بيبقى واضح عكس المخرج لو عايم التانية الخطأ تعريفه فيه تعريفه فيه تع... صحيحة تعريفه فيه تحقيق المخرج المكان بحس ان انت فعلا وضعتي اسنانك في المكان اللي هو في الشفاة وكذلك من يجي نقرأ في كلمة مثلا ايه في صورة ايه الحج لما في ذكر ربي سبحانه وتعالى عليها فاذكروا اسم الله عليها ايه صوات فافا إذا صواف فافا صعبة جدا قراءتها وإحنا بنقرأها المفروض إنه وإحنا بنقرأ هذه الكلمة اقرئيها معايا عليها صواف فافا إذا خلي بالك بين الفاء بين إنهم حرفين عندك فاء مشددة ثم فاء مفتوحة يبقى بيني وضوح الاحرف المتكررة في حرف الفاء فاذا وجبت جنوبها فكلوا جنوبها فكلوا المد وبين ف هنا فاذا وجبت جنوب هتقولي بقى وانت بتقولي ازاي فكلوا ف فا... فكلوا فا... افصل بين مخرج الفاء ومخرج الكاف كذلك يقع الخطأ فيها اذا اتى بعدها الف وبعد الالف فيه مفخم كان لا بد من ترقيقها نحو انت بتقرأيه لا فارض لا فا لا فارض لا فارض فا فارد لا, ف... لا فارض ف... ف... انت عندك بعد الفاء حرف الضاد صح الراع رقيقة لكن بعض الناس تقرأها كذا تقول لا فارض فارض فارض لجأت الراع رقيقة ولا جابت البعض مفخمة وكمان فخمت الفاء وكذلك كلمة ايه فاطر فاطرة, فاطرة بتقرأها تقولها فاطرة فا, فا, فا المفروض وانا بقرأ هذه الكلمة اللي هي حرف الفاء ازاي ادي لي حرف الفاء رقته واراي لانه بعده حرف مفخم. اذا سكنت ووجد بينها ورخولتها زي ورخولتها لما يجي اقرأ كلمة مثلا المفلحون الفاء ساكنة لا بد ان اراعي جريان الصوت النفس الهمس والرخاوه قد افلح مثلا نقول افلح افلح او كلمه المفلحون وكذلك اذا كانت مشدده ويل للمطففين بيان شدتها لان دي من اخطاء اللي بتظهر في اثناء قراءتنا البعض يقراها ويل للمطففين للمطففين كانها فاء واحده مع ناف او متكرره اكتر من مرة اخطاء الواقع في الفاء ما زلنا فيها ولما اجي اقرا مثلا الفاء الكلمة والخطأ الخطا الواقع فيها ايه واحنا بنقرأ فلا وربك فلا وربك البعض بيقرأها باختلاس فتحتها عند البدء بالذات في حرف الفاء لانه ضعيف عند البدء يضيع التضييع الفاء فالبعض بيخت صوتها عليها يقول لك فلا وربك ما تبنش الفاء او يقول فلا او يختلس الفاء او ما يجيبش مخرجها والصحيح والنتيجة هذا الأمر يحبس نتيجة التعجل في القراءة طبعا مراعاة الصحيح مراعاة أزمنة الحركات والمخرج مراعاة أزمنة الحركات والمخرج يبقى اللي هو ال... المفروض ينبغي مراعاته إني أراعي الحركات والمخرج إني هكراها فلا وربك وربك فلا وربك المفروض اني اراعي ازمنة الفتحات و جدا مخرج الفاء كذلك الفاء زي كلمة في كلمة افواجة او مفلحون بعض الناس بيقراها ايه بيبطر الصوت بيبطر الصوت يوم يقراها زي افواجة افواجة هو نهن بطر الصوت قطع كأنه بقى حرف شديد بتقراها افواجا صحيح اف طويلي افواجا والبعض يقع فيها من ناحية قلقلتها سواء الافواجا او المفلحون البعض يقرأ افواجا او المفلحون يقطع صوتها ابتر صوتها او يقلق للحرف يقولك افواجا المفلحون خطأ لانه فتح المخرج بسرعة مفروض بيدي للحرف زمنه في رخاوت او جرايان الصوت الخطأ في الخطأ بسبب وقوعه ان الخطأ في المخرج بوضع الثنايا المفروض ان انت ما وضعتيش ما جبتيش المخرج صح وكمان ما لم تضعي في اللي هي على الشفاه حطيتيها حط... وضعتي الخطا في المخرج وضع وضعت الثنايا على الشفه السفلى على الشفه السفلى وليس في باطن الشفه وليس في باطن الشفه ما عدم مراعاة اللي هو زمن زمن الرخاوة جريان الصوت يعني اف وا أفو... ولا الهمس الحرف يبقى المفروض نراعي زمنها ورخوتها وهمسها ومخرج الحرف بالنسبة لأخطاء ما زلنا في أخطاء الواقع في حرف الفاء أيضا زي كلمة مثلا الفائزون الفائزين أو الفائزون بعض الناس بتقرأ نتيجة حرف الفاء ده حرف الفاء حرف الفاء رقيق فبعض الناس بتقرأه بشدة رقة فتقرأها الفاء الفائزين أو الفاء الفائزون، أو الفاسقون. تقول الفاسقون الفا، الفا خطأ. الفائزين حرف حرف. أو هنقولها مثلا الفاسقون الفا، مش الفا. فادي اللي فيها ياء يبقى هنا فيها إمالة، يبقى انتقلت لشدة. للخوف من اللي هي أنها تتفخم الحرف. فنزلت بي لشدة رقة الحرف المبالغة في ترقيق الحرف في سبب الوقوع المفروض يرعى الترقيق باعتداء لا درسا ولا سوادا مراعاة الفتحة كما المفا... تعلمتكم في الحرف المفتوح الفتحة الطولية لأعلى الفا والمد امتداد للفتحة يبقى فا ثم كثرت الهمزة ايه ثم ضمت ازاي زون الفا ايه زون تحقيق الحركات واعطاء كل حرف مخرجه وكذلك فانتقمنا منهم يقع الخرق الخطأ فيها في تفخيم البعض يقرأها هكذا فانتقمنا فن فن فن فن فن الصحيح اقرأي حرفا حرفا اقرأي حرفا حرفا لا تضخيم الفاء لأن انتفخمت طبعا للقاف التأثر بالقاف المفخمة ترققيها بس بعد ذلك ما تقولش فان فن هي مش فان بعض البنات اللي لسه بيقرأ عليها على ال عليها بيقوله لو قدرت تهزت بتقول فن هي مش فان تا هي فن فان تا تا لفوق لفوق صوت الحرف المفتوح منتصائب لأعلى ما ينزلش فيه اي ما لا يختلط بصوت الياء أبدا مش فا ولا تا فان تا قمنا فان تا قمنا ولا نا يعني الكلمة دي مش عايز اقول لكم كم خطأ يقع فيها كثير جدا في كل الحروف الموجودة فيها يقع اخطأ ولذلك نراعي فيها اعتدال القراءة في الفاء بعدم تفخيمها او تطريق او ترقيقها ترقيق مبالغ فيه الحرف الذي يليك حرف الذي يلي ذلك والحرف الميم يك حرف الميم مخرجه من بين الشفتين بانطباقهما خلي بالك في حرف الميم انطباق الباء اقوى ولذلك حرف الميم شايفه انا بقوا شوفي منظر الشفايف فين انا ركزت دلوقتي عشان بقيت عن السين اهو الفاء قصدي الباء الميم الاثنين مع بعض يعني مجرد ما تقفلي شفايفك على بعضها تيجي الميم ام أم كنتم أم كنتم أم كنتم أم كنتم بدون ضغط ما تقوليش أم كو... مت يعني الضغط الشديد حتى البعض لما بيجي يأتي بالحرف المقل... اللي فيه غنة مثلا ايه ثم سم... ثم سم... خلي بالك طبق إشفتين زي ما هو بس جزء بيطلع منين الخشوم منين الغنة منين الخشوم بعض الناس بتجيب بتطبق جدا بالشفايف أثناء الغنة على الشفايف ضغط شديد متصور ان كده طلعت الغنة تقول ثم تضغط دغطة شديدة وفي حقيقة الامر بجش الجزء الخيشومي اتقرأي تماما مخرج الميم وانت بتقرأي كلمة حتى الميم المشاددة في بتاعه ثم ثم كان مثلا الحرف في حرف الميم صفاته الجهر يعني وانت بتقرأي الميم مثلا بتقولي ايه ما في السماواتي ما في السماواتي بعض الناس تقراها كذا تقول ما ما ما, ما حطي ايدي كمان فرمت كده قولي ما في السماء واتي اللي بتقرأ قراءة ضعيفة تجيب في الميم والمات نفس وتقول سخنية هتلق قدام ايديها سخنية تقول ما ما ما, ما افتحي يا بنتي في الماء للميم افتحي بين فكيكي ارفع الفك لأعلى وخلي بالك ان ما يطلعش فيها في الميم نفس لانه في صفة الجهر وخلي بالك ان بعده مد والمد كذلك نفس صفاته به جهر فخلي بالك ان انت عندك حرفين الميم والماء الول والالف المادية الاثنين ما فيهمش نفس يعني وانت بتقريهم لو قرأتهم وحسيتي في سخنية ونت خرج معاك اقراء الجربي ما ما لو لقيت سخنية بقى انت قرأتهم ضعيفة بتخرجي النفس يعني الوطن اللي هنا الجوه عندك فيه مكانه ما بتضغطهوش اضغطي الجزء الوطن ده بتحس بطنك تشدد معاك وانت تقرأ المد ما صفات الجهر التوسط يعني توسط جريان اللي هو النفس استفال الحرف يعني ما تقوليش ما كانوا ما ليه بتقولي ما كده ما ده للم ما مفخم ولا المد اللي, اللي, اللي بعدها مفخم ده المد بيتبع الحرف الذي قبله والحرف الذي قبله رقيق الميم رقيقه يبقى ليه بتفخمي المد وبتقولي ما المد بقى المد اللي قبله حرف رقيق بقى ماء ماء يبقى خلي بالك من استفال هذا الحرف ان اقصى لساني نازل وانفتاحه يعني مضبوطق مش, مش عند مش عند اللسان ما تقوليش ما مطبق عندك الصوت هناك عند سقف حلق خطا الزلاقه اللي هي حروف الاخير الغنه الغنه من صفات هذا الحرف الميم والنون كما ذكرنا سابقا يعني موجوده الغنه في جسمه ولا لا موجوده يعني باجي اقرا لو قلت مثلا أم ام وقفلتي مناخيرك كده عشان الخيشوم هتحسي انه ايه هي الصوت كتم. بس طبعا يراع اذا كان الحرف هنا زي مدتنا كده الغنة ودرجاتها لو كان الحرف ساكن او متحرك الغنة هتبقى فيه ايه درجة الغنة اللي استكلمنا فيها الاسبوع الماضي يعني ما اقولش ام ام لا ده طبعا من ضمن اخطاء الميم الساكنة ودي ممكن جدا اكون كتبتها او ممكن عشان اتكلمنا عنها في الاسبوع قبل ذلك خلي بالك ادي كل درجة من درجات الغنة قدرها اللقب كما ذكرت لكم انه حرف شفوي زي السابق لخروج من الشفه امثله اما اجي اقرا بقول الحمد لله خلي بالك اقفلي شفايفك على الميم باعتدال الحمد لله رب العالمين قفلت على الميم لما كنت جيت ما جيت اقول على الباء ضغطت اكتر على شفايفي الحمد لله رب العالمين خلي بالك ولا بقرأ هنا بالنسبة للساكن طبعا صفة الساكن بتظهر اكتر ما ال الخطأ يقع فيها ازاي وانت بتقرأ الحمد بتقولي الحمد فين يا بنتي فين فين الميم حرف الميم التوسط بتاع صوته فين الحمد يقع في الخطأ كالتالي بعض الناس تقول الحمد تبطل الصوت في الميم تقطعه تقول الحمد الحمد هي الحمد لله الحمد لله وكمان ما قلش الحمد خطأ لا زود ولا نقص لأنه هو صوته متوسط الجريان صوت الحرف هنا ولما بيجي أقرأه مفتوح طبعا الصفة بتبقى في الميم زي هنا بقول مارج البحريني هات المقر اقف لي شبايفك على بعضها اقف لي شبايفك على بعضها وانت بتقرأي مارج مارج البحريني هات الميم الأول هات الميم الأول بدون استفال بدون زيارة الاستفال بدون ما تعمليها ممالة ما تقوليش مارا مارا ما ما ما صدفه ازاي اتصاب لأعلى ازاي مراج البحرين مراج وكذلك الرحمن الميم مفتوحة البعض يقع في خطأ فيها وندما يقرأها يقول الرحمن مان ما بعدش بنفكيه ابدا ابعدي يا بنتي بنفكيك وانت بتقرأي الميم المفتوحة الرحمن والمد بعديها بقى رقيق الرحمن افتحي الحرف المفتوح ابعدي فكيك عن بعضه صعدي صوتك لاعلى افتحي حلقك خلي الصوت الحرف المفتوح يتصاعد لاعلى الحرف المفتوح صوته بيطلع ما بينزلش ما, بي ما بيروحش عند ما بيختلطش بالياء ارخي لسانك ما الرحمن ارخي لسانك ما تديش لسانك كنت بتقرأي هذا الحرف اللي هو الميم ولا المد اللي بعده لأنه هو أصلاً اللسان هنا ملوش دعوه به في المخرج يعني وكذلك لما بيجي أقرأ بسم الله كلمة بسم الله انت عندك دلوقتي الميم مكسورة كتير جداً لما نيجي نقرأ يقرأ في الفتاح يقول لك ويقرأها كتقول بسمل بسمل بسمل هي أصلاً ما كسرتش البق طبعاً نتيجة انها ما كسرتش الباء ترطب على ذلك انها ما كسرتش الميم فقالت بسم الله فين الكسر؟ اين التحقيق الكسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم يبقى بسم الله وكذلك لو جت مضمومة زي كلمة ايه منذرون ضم شفايفك وعملت دايرة اللي قلت لك بقى ضم شفايفك عشان تجيبي الضمة مو مو من من رجعي تاني منذرون منذرون <تصفيق> اخطاء النطق بالميم بنتعرض فيها اثناء قراءة قرآننا الخطأ التالي ايضا يجب الاهتمام بترقيقها اذا اتى بعد حرف مفقم مثل مرضى موجودة واحنا بنقرأ في سورة البقرة من اول الاخطاء اللي بنقع او بيقع الكثيرات فيها يقولوا هيقرأها كالتالي يقولوا مرضى مرضى مرضى, مرضى. يعني اخصلي كل حرف الاخو اقولي ما, ما باعتدال ما ما رب رض... نادى رضا... في سوره البقرة وكذلك قمر الميم رقيقة بتقع بين حرفين مفخمين خلي بالك خطأ تاني تقع اني تقولي سوره بتقولي سوره القمر القمر القمر القمر وتقولي سوره سوره ال... البقره البقره هي المفروض ان احنا واحنا بن... بنقول ان احنا من الوقت بنتكلم على الميم لكن احنا الوقت بس دخلنا صورة البقرة عشان بتفكرني بالصور القمر وهكذا يعني اه اذا جاء بعدها الف الخطأ اللي يعني اذا جاء بعدها الف وكاء وبعدها حرف مفخم كان الحذر من تفخمها اأكد يعني خلي بالنا جدا هتوخم زي مثلا كانت ايه وما الله وما الله وما الله خلي بالك بعض الناس تقرأها كالتالي تقول وما الله ومل ومل, ومل اقول لها يا بنتي اللام في لفظ الجلالة لان قبلها مفتوح هتبقى هنا ايه فخمة رقاق الواو ورقاق الميم وما الله بغافل عما مثلا تعملون وانا بقراها وما الله وما الله البعض بيقراها كده قول ومل ومل انه على فكرة بالميم بيروح داخل على اللام او تأثرا باللام المفخمة يدخل على الميم يقول ايه وما الله اقول لها الزباطية تقول وما الله لدي صح ولا دي صح الميم رقيقة والواف رقيقة اطلع على من بعد الرقيقة على لا مفخمة وما الله اقرأ ايه ال... معايا وما بدون ما متكو... بتقرأ لامين مفخمين مفخمتين لامين وما الله طيب واحنا بنقرأ او ازا جاءت مثلا مفخمة بين يعني هي رقيقة بين حرفين مفخمين زي كلمت ايه مخمصة مخمصة صعبة شوية هاتي الميم بعتدال اقرأ الكلمة دي نصفين قولي مخ مخ لأنها حتى الخلق ساكنها هيجي صوتها مخ مصه مخ مصه اقرأيها معايا مخ مصه عندك مي... اتنين مين فيها والاتنين مفتوحين قف يبتمل الكلمة إلى نصفين عشان يجيلك اللي هو قراءتها بعتدال إذا سكنت وجاء بعدها حرف و أو حرف هاء أو حرف فاء يجب إظهارها زي مثلا إيه كلمة هم فيها او كلمة ايه هنا على فكرة في كلمة حرف ناقص الميم مع الميم يا بنتي الميم مع الميم دي هتا <تصفيق> توضع توضع بعد بعد الميم واو وما وعده. وعدهم وما واو هي المفروض انها بعد الواو والفاء هي الميم بعدها فاء خلي بالكم ان هنا في خطأ هنا في واو تضاف دي هنا واو تضاف تضيفها الميم إذا أتى بعدها فاء بعض الناس بتعمل ايه بتاكلها تقول او تقولناها تقول هم فيها هم فيها او مثلا ايه وعدهم مثلا هنا تقول ايه وعداهم وعدهم ووعدهم وعدهم وا الميم بتاكل الميم المفروض ان الميم تكون في الحالة دي مظهرة لأني تاني ببين إن هي الميم بس اللي هي الميم يا إما تضغم يخفى في حرفين هاي بعد كده الجدول الثاني من الأخطاء زي كلمة وأنا بقرأ مالك يوم الدين مالك يوم الدين حرف الميم خلي بالك البعض بيشد بيعمل إمالة شديدة في حرف اللي هي في مالك فيقرأها كذا يقول ما بيقولها ما مالك عشان الكاف مكسورة لا يتأثر بكثرة الكاف فنتيجة التأثر بكثرة الكاف بيمي... بيميل الميم بيقول مالك مالكي ماما لانا ما فتحتش فتحة صي... ابعيد امسيكي باديكي كده عبد الفكيكي واضغطي عليهم عشان يبعدوا عن بعض من الداخل مالك مالك يوم الدين ولذلك اما شدة تبريقة فتكون ممالة او تفخيم نتيجة الهروب من من الرقة تمتلئ تقولها تقرأها الثالثة تقول مالكي أو قواع اللي هي أو إنها تقرأ أو تقرأها بتفخمة نتيجة اللي هي هروبها من الإمالة تقرأها تقول مالكي ما يبقى الحرف اللي بعد الميم مفخم مالكي ما خطأ هات يا بنت الحرف اللي بعد الميم الميم رقيق والما والمد اللي بعدها رقيق المبالغة في ترقيق الميم بأن هي كنا أو العكس كمان في التفقيم ان الخوف من اللي هو الإمالة فبتقع فيه يبقى الترقيق المفروض اننا نقرأ الحرف باعتدال كما تعلمنا لا لبرسا ولا سوادا المفروض العناية بترقيقها دون مبلغة اللي هي تبقى ما ولا هي تبقى ما هي ما اللي بقرأ بيها مثلا إمازن ماجد مجدة مجدة مش مجدة مش ما ليست ما طيب وكذلك كما ذكرت لكم الحمد التعجب في قراءتها عدم مراعاة زمن التوسط فيها وقد ذكرت سابقا مراعاة زمن التوسط وهو جريان صوت الحرف الحصة يظهر اثر في الحرف الساكن وايضا لما يجي اقرأ مثلا كلمة زي كلمة منها منها دايما احنا يا جماعة بنقع في خطأ شديد جدا الحرف الاولاني بنكله أو ما بنحققش مخرجه وعلى فكرة الأول والأخير دايماً يعني إذا كنا بنحقق المخرج في الحروف الوسطية لكن الأولاني والأخراني بنكله دايماً حتى ما يجي نقرأ مثلا كلمة زي مثلا منها نقول منها منها منها لا جبت مخرج الميم من فيدي حط سبيك على بعضها واكسري الميم قولي منها منها هذه بعدها مد كلت الحرف الأخير، كلت المد الأخير أو اللي هي الحركتين في المد الطبيعي. ولزاي اختلاس الكسر عدم اتمام الكسرة في الحرف الأوراق الحرف الأول والحرف الأخير من كل كلمة ويراع اتمام الكسر مراعاة استفال الفك السفلي كما في الخانة الأخيرة. وكذلك كلمة المعارج، المعارج. بعض الناس تقرأ المعارج تقال الم الم المعارج خلي بالك. أنت عندك ميم مفتوحة. لم ساكنة. تقرأها تقول المعاه المعاه المعاه لفتحة الميم ولفتحة العين وبالتالي لما تيجي تجيب كسرة الرأم مش هجيبها صحيحة والصحيح ادي يا بنتي توسط اللام ثم فتحة الميم ومخرجها الصحيح والعين عميقة من الحلق المعارج في صنع بين الميم صنع الميم المعمل الشفايف والعين اللي فيه الحلق المعارج اختلاس الفتحات وكذلك المخارج عدم زمن الفتحات مراعاة الفتحات ومراعاة تصعد الصف الحنف كما ذكرنا سابقا وفصل مخرج كل حرف عن الآخر اللي طالع من الشفايف قدام غير اللي طالع من الحلق ولا أقصى الحلق لازم أفصل ولازم أحدد مكان الحرف ولذلك ما نيجي برضو من أخطاء اللي هو الميم أما تأتي مثلا زي كلمة إيه عمرة بعض الناس تقاهى عمرة عمرة الصحيح إن عندك مخرجين عين وميم العين زي ما قلتلكو هو ورع والميم في الشفايف هاتي مخرج العين اولا مضموم فعي صوتك عليه بين جهره جهره قولي عموره عموره عموره مش عموره ما ما تدخليش في مخرج العين على مخرج الميم كأن الاتنين مخرج واحد لتعمل اختلاس في الحركات واختلاس في الضمات وعدم اتمام الحركات وعدم مراعاة المخارج بيوقعنا في الخانة الاخيره اللي هو المفروض اعالجها اتمام الضم مراعاة ضم الشفتين ضما كاملا في الضمموم مراعاة مخرج كل حرف وفصل كل مخرج عن الحرف اللي هو المخرج الاخر احكام النون الساكنه يا بنات اللي هي بنتكلم فيها في الادغام بنقول مثلا ادغام بغنه لما تيجي ميم مع ميم الميم الاولى خالية من التيم ميم ساكنه والثانيه ايه ه تديكي ميم مع ميم يعني زي أنا لما بقرأ مثلاً إيه كلمة في مثلاً تكون في كلمة أو في كلمتين ألف لام ميم خلي بالك البعض بيقرأ لي ألف لام ميم لحد الآن يقرأها كذا يقول ألف لام ميم فن الميم مع الميم دي الميم مع الميم هاتعمل لنا حاجة كبيرة جداً دي الميم الساكنة دي لام مع الميم المكسورة هتديني بعد كده غونة والغونة هتبقى حركتين والغنى بعد ما أجيب الغنى <تصفيق> ألف لام شايف صوت الغنى؟ الخيشوم اكسري بعد كده الميم <تصفيق> لام ميم ألف لام ميم رأى مثلها ألف لام ايه؟ في اللي هي حتى لو قفت على اللي هي إذن خلي بالك لو أنت وقفت في اللي هي الأحرف لام ميم لام أخرى لام ميم ا لام ميم ص فخلي بالك من الحرفين اللي هي الميم مع الميم واظهري اللي هي عشان كده بنقول ادغام بغنه الحرف الاول بيدخل فيه الحرف الثاني عشان كده لازم تبين لي الغنه في هذه الاحرف المدغمه الامر الاخر واهو ايضا فيه الغنه اللي هو الاخفاء الشفوي مع الباء الاول حروفه الميم مع الميم الثاني حروفه الميم مع الباء وهو بناء عندما نقرأ الميم مع الباء ازاي زي مثلا كلمة ايه لا تأتي أولا إلا في كلمتين. ترميهم تر ترميهم بحجارة. تر، ترمي اقصر الميم. ترميهم بحجارة. وكلبهم باصة زراعي. وكلبهم باص باصطة. لو توقف لو توقف عليها ومن يعتصم بالله خلي بالك الغنة في النون بعدها ياء الميم الباء بعدها باء ده عشان كده بقول عليه باء إخفاء شفوي إخفاء شفوي أنا للأسف في كثيرات بتبقى هتقتل وكل الغنن بتاكلها كل الغنن ما بتظهرهاش ودي من أخطاء على فكرة ليه لأن الغنة صفة قوة لازم دلوقتي بعد كده إن شاء الله لما ندخل في الصفات تعرف كوفي صفات قوة وفي صفات ضعف لما تيجي للصفة القوة تحاولين للصفة الضعف تيجي الغنة ما ت ما يبقى انت حولت الصفة الموجودة عندك لصفة ضعف تيجي مثلا حرف استعلاء وما تعمليش شيء استعلاء حولت الحرف المستعلى ده إلى حرف مستفل الاستعلاق صفة قوة وهكذا عشان كده لازم هي يعني يكمل لنا تعلمنا ان شاء الله بعد المخارج دي وخطأ كل حرف اننا ناخد بقى الصفات اوضح شوية علشان نبين ايه الصفات القوة ايه اللي لازم نراعيه ايه اللي لازم خلي باله منه جدا وإلا احول صفاتي الى صفات القوية الى صفات ضعيفة في بعد كده بقية الحروف اظهار يعني الميم بس لو, لو اتا الميم بعدها ميم ادغام لو اتا الميم بقى ساكنه بعدها الب اللي هو الايه الباء هنقول بعد كده ده اللي هو اللي هو الايه الاخفاء الشفوي بقيه بقيه الحروف كلها كلها مظهرة يعني وانا بقرا لا انكم تتقون لا انكم رجع عشان باين فيك الميم الساكنة لا علّكم ت تت... ما تقوليش الميم كمان تقوليش ما تقوليش ما تقوليشها كذا ما تقوليش لا علّكم ت أنت كذا حوطي الحرف إيه زوّت الغنة وكذلك وهم فريحون الميم هنا مظهرة اللي بتقولي وهم فريحون ليه بتعمل غنة في الميم حذاري من الميم اللي بعد من فاء اللي بعد الإيه حرف الميم حتى لا تغن وكذلك الحمد وكذلك كلمة أنعمت أنعمت أنعمت عليهم أنعمت الميم هنا ساكنة اديها برضو حقها من اللي هي التوسط في الصفات في آية هنا عندنا في القرآن يمكن أقصر آية جمعت أحكام الميم الساكنة قول ربي سبحانه وتعالى قالوا طائركم معكم خلي بالكم قالوا طائركم خلي بس فينا مادة في الأول قالوا طائركم معكم الميم المرت علينا في الأول حكمها إيه؟ في طائركم معكم الميم هنا الحكم إيه فيها؟ حكم الميم هنا؟ إضغام نعم لأن ميم مع ميم يبقى حكم إضغام طيب معاكم آئن الميم هنا الثانية بتاعت معاكم آئن حكمها إيه؟ إظهار لأنها لا هي ميم؟ ولا هي باء يبقى مظهره يبقى عشان كده بقولها معكم برجع عشان ما يفي فيها معكم ااذكرتم طيب ذكرتم بل الميم مع الباء الباء ذكرتم بل حكم الميم هنا اخفاء شفوي احسنتي هي اللي بتكتب اماني هي اللي بتكتب كل مرة نفس الوقت شخصه ولا حد ثاني طيب طيب احسنتم طيب بل انتم قوم الميم هنا في انتم قوم حكمها ايه اظهار اظهار لانها ميم بعدها قاف لا هي با ولا هي ميم قوم مسرفون قوم مصرفون الميم هنا حكمها ايه اضغام طبعا اضغام مثلين طبعا جزاكم الله خيرا دي أقصر آية جمعة كل أحكام يعني أنت ممكن لو عايزة تعلمي بنتك علميها الآية دي وعلميها كل الأحكام فيها بتاعت اللي هي الميم الساكمة حرف الباء يا بنات وهو مخرجه وهو حرف قلتلك زي بيخرج مع الميم لكن يخرج بانطباق من بين الشفتين زي الميم لكن بانطباقهما أكثر انطباق الباء أقوى من الميم وانا بقى اللي هي الباء هنا الرسمة عندكم بس شفايفي بغضت شفافي أ أب أب أب أم أم أب أم أب, أب. الضغط أكتر صفاتها الجهر والجهر طبعا خلاص بإينا أحفظين أن الجهر اللي هو إيه ما ماذا يعني الجهر الجهر ماذا يعني الجهر الجهر جلعين الصوت يبقى وأنا بقول اللي هي على صفة. الجهر جيران الصوت كاتب جيران الصبح حتى جاء جيران صوت حتى صوت. الجهر الجهر ك جيران صوت ولا نحبس صوتي بنات الجهر جيران صوت الجهر اللي داعي بالصوت نحبس صوت الجهر اللي داعي بالصوت النفس والله الصوت مين اللي كتبت بقى النفس مين اللي كتبت الصوت مين اللي كتبت النفس الجهر الجهر يتعلق بايه الجهر يتعلق بصفه ايه قرين الصوت الجهر اولا انحباس الصوت يبقى الجهر يتعلق يتعلق بالصوت يا بنات جهر يعني وانا بقرأ حرف اللي هو الباء بيتقطع صوتي بقول اب اب بيكتر الصوت كده اب اب أب و مثلاً أب واب علشان كذا حرف القلقلة حصل فيه واللي هو بالنسبة لي الجهر مع زرة الصوت الجهر يتعلق بالنفس الب البنت اللي كتبت أرزار يتعلق بي اللي هو بال بال بالكتابة الأولى هي كتبت واحدة كتبت بالنفس واحدة كتبت بالصوت الجهر يتعلق بجوان النفس ولا كتبت بالنفس أفلح حبس النفس حبس النفس, النفس لما رجى حطيه كذا عند حرف الب يقول أب حطيه كذا أب أب مش ممكن او تقولي بابا قولي بابا بابا في بيطلع معها جه بيطلع معاها نفس ما بيطلعش نفس اذا بنقول عشان كده صفة الحرف ده جهر يعني ايه جهر يعني اثناء قراءة الحرف ده النفس بيخرج ولا لا يخرج لا يخرج لا يخرج الشده الجزء بتاعه الشده يتعلق بالصوت الجهر يتعلق بالنفس الجهر يتعلق بالنفس الشدة تتعلق بالصوت ولذلك دايما احنا بنحط اللي هو جرايان اللي هو ال ما يتعلق بالنفس الاول ثم ما يتعلق بالصوت الثاني الشدة اللي هي اللي هو جرايان الصوت أنا لما ما جا أقرأ أبوابه بقرأ إزاي الصوت بيبقى في الحالة دي الشدة ماذا تعني الشدة اكتبوا لي بقى ماذا تعني الشدة انحباس الصوت طيب يبقى الجهل انحباس الجهر انحباس الجهر انحباس الجهر انحباس النفس والشده انحباس الصوت الجهر انحباس النفس الشده انحباس الصوت معايا يا بنات طيب نيجي الصف الصف الثالث القلقله لان القلقله الان في حرف جهر انحباس نفس وفيه شدة انحباز صوت عشان كده لازم عشان اقرأ الحرف بيوس بتحصل هنا اللي هي صفة الخلقلة اللي موجودة عندي اللي احنا ان شاء الله بعد كده درسنا منها شيء وهنكمل برضو بق في بقية الصفات عشان كده الصفة اللي هي الباء الخلقلة ابا ابا يبا يبتلي اذا الحرف فيه خلقلة فيه استفال با اقصى لساني مستفل انفتاح بعيد عن لساني إذا لقى لأن حرف من طرف اللسان لقبه شفوي الخروج من شفا امثلة امثلة وانا بقرأ ابوابه ابوابه ابوابه اه وق... البر شديد ازاي؟ شديد ازاي؟ البر ها لو قرأته بضعف قلتي البر البر البر البر حط يديك امامك عشان تشوف كده يخرج فيه نفس ولا لا ال بو البرهان في نفس في نفس بخرج معك يبقى يبقى حرفتك يقرأتك الحرف ده ضعيفة مفهوض تزبطي نفسك لحد ما تكتمي النفس ما تكتمي النفس أو تمنعي خروج الهواء مع هذا الحرف وكذلك ولو جدت هذا الحرف مكسور بصاحبهم يحبونهم يحبونه امثلة الاخطاء بالباء يجب التلفظ بها بين بيان عند قراءتها الشدة بيان قراءتها الشدة اللي قلت لكم اللي بتتعلق بالصوت بي بيان انه حرف شديد بتقطع صوته بيان ان حرف بيهجر يعني النفس ما بيخرجش معايا وذلك لقوه التصادم بين الشفتين عند اخراقه بيان رقه ذلك الحرف لا سيما اذا وقع بعده حرف برضه ايه يعني من حروف الضعف يعني او حرف زي مثلا كلمه بهم خلي بالك انت بتقرأ حرف بهم اله عشان بيخرج نفسها بيخرج معها نفس خلي بالك ممكن حرف الباء ده تقولي واقراي معايا قولي بهم بهم بي بي بهم احذري من خروج النفس معاه باسطه با با للباء فيها نفس ولا المد فيه نفس السين فيها نفس والطاء ما فيهاش نفس باء اقراي الباء بقوة باسطه باسطه الخطأ عندك كالتالي با ب ب شايف الصوت اللي خارج برا ده شايف الصوت اللي بيجري برا ده شايف النفس اللي بيجري برا معانا با سيط خطأ با با با بارئكم بارئيكم برضو نفس الوضع لان الباء فيها ايه جهر والمد فيه جهر وانت بتقرايها يا بنتي الاحبال الوترية اللي بزورك كده دي بتتشد انت بتجيبي المخرج وانت بتجيبي مثلا بتجيبي مد لو بتجيبي المخرج اضغطي شفايفك على بعضها با با افتحي با سمع, قوت. سمع صوت سمع صوت الحرف قوي زي با با ما تقوليش باه كأن فيها هاء ما تقوليش باه كأن فيها هاء با با دي فيها هاء دي فيها ضعف لأن حرف الهاء ضعيف اللي بتقراها ضعيفه بتقراها كده هكذا طول با ب، وكذلك إذا أتى بعدها حرف زي مثلا بثلاثة لان حرف الثاء فيه برضا صفات ضعف وانت بتقرأ بكلمة كلمة زي بثا بثا بثلاثة أو بساحتهم عشان السن ضعيفة بي سا بي الباء بي الأول قولي بي ساحتهم. وكذلك بسم الله اضغط الباء هاتي بي بسم الله وبيذي القربة مثلا وبيذي وبيذي وبي وبيذي إذا سكنت سكونا لازم أو عارض وجب للقرية إنه يظهر يظهر الخلقلة فيها لما تيجي تقرأي بربوة بعض الناس تقرأها تقول بربوة فأين الخلقلة بي هل عندك باقيين هنا بي اقصر الباقي الأولى وضحيها بي وخلي بالك من قلقلتها لاتمين عندك للكسر بعض الناس يقول بي رابي رابي بي رابي ب ر ب و اب ود بين القلقله ثم صب بين قوه الباء وقلقله الباء واظهار قلقلتها ان البعض بياكل الحرف الاخير اذا قا يقول فن يقول فنصب ما تبانش ممكن انا اسمع ما يسمعش القلقله ودي من اخطاء القلقله انها تكون ضعيفه او لا اسمعها اللي هو السامع اذا جاء بعدها حرف مفخم زي كلمه بطل بطل هات المقرج بتاع الباء مفتوح بطل أو بارقة أو برقة ده وده صح برقة و برقة و با, و با و با و برقة أو بريقة بتنين ازاي تبيني الباق هنا صادتوسط الكلام أو كتفي أول الكلام خلي بالك وتعاليلي بعد كده عند ايه زي ما جاي باللي في بيت بقول فحرص على الشدة في الب في الإيه في الب بتاعت ايه برقه وباطل وبيهم بذي بقول فحرص على الشدة والجهر الذي فيه فيها وفي الجيم كايه كحب الصبر ربوات يعني بقولك بيني الشدة قوة الحرو صفات القوية في هذا الحرف إذا فصل بينهم ألف كانت تحفظ بتركقها أبلغ نحو كلمة الب... الباطل الباطل, الباطل الأسباط أفصيل سيح... مخارج الأسباط إذا جاء بعدها حرفان مفخمين نحن مثلا إيه كلمة وبرق راء القاف البصر زيها المفخمين او انا احنا بنقرأ صورة نقول صورة ايه الباقرة الباقرة صحيح الباق مفتوحة قوف مفتوحة راء مفتوحة الباقرة زي تبينيها اذا وقعت الباء مثلا زي الكتابة بالحق كلمتين كلمة في أول في اخر الكلمة الكلمة الاولى وكلمة الثانية بتشكيل مختلف في الكلمة الثانية الكتاب بالحق الكتاب ب با. ب في في شفايفك ما قديش بعض الناس تقرأ الكتابة كأن ما بتلمس شفايفها لا تلمس في حرف الباء الكتاب بالحق بيني الباء في ال في الباء مفعول في شفايف الجامد على الباء الاولى والباء الثانية عدم بيانها اختلاس الحركة واختلاس وعدم توضيح المخرج في البئين، وذلك السبب للتكرار ينبغي مراعاته دائما الاتيان بالباء الأولى مع تشكيلها وإتمام حركتها، وثم بباء ثانية من مخرجها كأنك بتقرأ حرفتين تماما بإتمام حركته اللي هي المكسورة في الباء الثانية. مراعاة المخرج والحركة. وكذلك الباطل، كما ذكرت لكم سابقا إن ممكن نأتي بعض الناس تقرأه مفخمة تقول الباطل، الباء، الباء لقراءة ال ل لقراءة الألف رقيقة. ولا قرأت اللام رقيقة بطول ال-البا هي ال-با با يعني مادة بتاعها لانه بعدها رقيق باطل ال-باطل تفخيمها تأثرا بأقطاع التي بعدها وهذا من أقطاع التلاوة بسم الله خلي بالكم اختلاص زمن الكسرة وانا بقرأ ايه في البا وخاصة انا قلتلكم في الحرف الاول دايما بعض الناس بتختلص مخرجه بت ما بجيبش مخرجه وبتختلص حركته عشانك لو انت بتقرأي باسم الله الرحمن الرحيم هاتي المخرج بقولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وكذلك والذيك التعجل في القراءة وراع في قراءة البسم الله الباء المكسورة استفال الفك عند النطق بالباء. وتحقيق المخرج باطباق الشفتين بدون ضغط زايد يعني ما تقولش بسم بعد الناس رحملة على الباء نبر شديد. كي وهي حتى في البداية تقول بسم الله لا مش للدرجة دي هو مطبقة لكن بدون ما تنفري السامع من قراءتك للحرف الباء. قالب له بنيانة. بعض الناس بتقرأ قالب قالب متاثرا بالضم بتاعت قالو بتيجي للقال قلب بتاعت الباء هنا بترحمة فيها ضمة. قالب قالب قالب قالب لا رابود شفتيك ترجع في القل قلب باللام المضمون اللي قبلها يجب على القارئ أن يضم شفتين عند التلفظ باللي هي باللام. اللي هي قالوا ثم يرجع مرة ثانية للباء باربعات الشفتين الى وضعهم الطبيعي بالنطق بالباء صحيحة مفردة مع مراعاة قلقلة ذلك الحرف قالوا با, قالوا با وجعل القلقلة من اخطاء الكلمة دي ان دايما كثيرات ما يقرؤها قالوا قالوا با قالوا با قالوا بنا فمفروض ان الحركة الفتح القلقلة تحولي ان انت وانت بتقرأ في المخرج ثم تفتح المخرج ليه بتكساري المخرج ليه بتقول قالوا با, قالوا با ده بقولك فتحة المخرج بسرعة عشان تجيبي خطوات قراءة القلقلة ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا عدم مراعاة الإطباع والشدة في كل حرف من الباء دي ربنا باعد بيننا واخد بالك دي في الوصف كام ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا كاما كلمة هنا كام حرف في الباء ولا حرف يقرأ بإطباق الشفتين اللي هي المراعاة للمخرج يمكننا مثلا العذاب تب او هنا تبت يا دابي, دابي لهب وتب لما اجي اقرأ كلمة العذاب عدم الاتيان بالقلقلة كثيرات ما تقف على الحرف المقلقة في النهاية بدون قلقلة تقول العذاب العذاب, العذاب. الع... في شفايفك على الباء وبعدين افتح المخرج بسرعة وصوت ال... وضح الصوت العذاب لازم تبين المخرج أو شدة شدة الجر في حرف الباء. مثلا وانت بتقرأ ايه تبت تبت عندك دلوقتي باءين في تبت تبت المشدد. كثيرة من يقرأ تقرأ هذه الكلمة تقول تبت كأنها حرف واحد تبت تبت هاتي مخرج حرف الباء ساكن ثم افتحي تبت ثم التاء الثانية ساكنة وتب خلي بالك الباء هنا عدم مراعاة درجة الخالقات تقول وتب وتب, وتب وت... او تعمل خطأ اخر تفصل طول وتبا تفتحها تبالغ في القلقلة تأديها لفتحة وتبا بتبالغ في الفتحة او بتفصل بين القلقلة لما تيجي تعمل مرحلة القلقلة تأتي في المخرج وتدي زمن لقراءة القلقلة بعد طول وتبا خطأ المفروض اني بقرأ المخرج بقرأ المخرج وبجيب بجيب مخرج الباء وبفتحه بصرة عشان اجيه القلقلة اللي هي مراعاة خطوات القلقلة هتضاف بعد كده ان شاء الله في هذه الاخطاء حرف الواو يبنات غير المادية بالنسبة لحرف الواو مش عارفة يعني نتوقف هنا عشان دلوقتي اللي عايزين يقرأوا بس مش ياخدوا حاجة حرف الواو ان شاء الله بإذن الله مش ياخد شيء حرف الواو الغير المادية هنخرجه الواو اللي هي الواو هي الواو اللينة او المتحركة بتخرج ما بين الشفاتين باستدارتهما مع ضرورة بقاء فرجة بينهم البنات على فكرة بتقرأ لي تقول واكا تقول واكا بعد ما تقرأ تقول واكانوا وا, وا تضم شفايفه او شفايفة مبالغة الضم المفروض بتضم الشفايف في الواو استدارة الشفايف يعني مع بقاء الفرجة بينهم يكي مرة منها صوت الواو او, أو بدون تعسف او كانوا او كانوا, أو كانوا وكانوا وكانوا على فكرة الوا أو الفاء والحروف دي كلها خاصات الحروف الشهوية دي لما تيجي في البداية كثيرات منا ما بيجيبش المخرج صح المفروض اني اراعي الفرجة اللي هي زي ما انت شايفها في الرسمة هي موجودة عندك في بين الشفايفين مكان مفتوح صفاتها ايه الجهر يبقى خلي بالك يعني ايه الجهر يعني انا ما اقول, اقول ولكن و حطي ايدي كمان فاهك وقالي الجهر هنا يتعلق بايه بعد الوقت الجهر يتعلق بايه بالنفس مش الجارة تعالى شوفي هنا يقرب مع الواو دي ولا نفس ولا لا وا وا وا لو خرج معك نفس يبقى الواو عندي يمكنك قولي وا وا الواو اللي فيها زي كان فيها نفس هواء كان فيها هاء الوا الواو دي عندك خطأ و خلصي الصوت وا وعندك من صوت الهاء تماما وا وا وا بتحسي بضغط كده وانتي بتقرية كأن هنا الجهر كده بتحسي الهواء كأنه بتحبس بتحبس جوه مش بره تخرجش لذلك وحنا بن بنقول الواو بنقول الجهر الرخاوة هنا بقى بيجري صوت بيجري يعني مثلا وانا بقول ايه بقول حرف ده مثلا خاصة وانا بقول مثلا وقفوضو مثلا وقفوضو الواو دي وانا بقراءها ما قراءهاش بسرعة كأنها مقطو ما قولش وقفوضو ما قريش على الواو لأن فيها صفة رخاوة عكس الباء كان فيها صفة ايه؟ شدة ما هي شدة يا رخاوة يا توسط التلات صفات دول مع بعضهم متعلقين بالصوت الجهر متعلق كلمة بس وحنا متعلقة بالنفس إنما الصوت متعلق بيتلات مسميات يا رخاوة يا وسطية يا شدة طرفين الطرفين رخاوة بيجري الصوت الطرف الثاني بتأفل الصوت الوسطانية بتبقى الصوت بيجري وسط كده زي الايه الليهن اللي هي الحروف دي اللي هي سبقت ذكرناها لما يجي اقرأ الواو ما تجريش عليها لانهن لأن سوتها بيجري بقي صوتها في ولذلك ولا زيك بقول ايه واقوف وعوف ووض واقوف ووو اوووو شايفي بيجري ازاي الصوت مش افوضوا ما بجريش على الواو لانه في صوت جريان صوت واقوف ووض امري الى الله وأنا بقرأه هقولك دلوقتي وإحنا ماشيين في الكلمات اللي عبر ذلك ده معنى الرخاوة اللي جرعينا الصود أثناء قرأت حرفه خاصة إذا بيظهر في الحرف اللي هو الساكن أكثر وضوحا استفاله بقول وا ما بقولش وا كانوا وا ليه بتقولي وا هي وا. وا وفاء وفاء وائل وليد وا يبقى وسطا استفال مستفل حرف رقيق استفال يعني حرف مستقر رقيق لكن خلي بالك أنه حرف رقيق وسط ما يبقاش وا و الفيل ياء دي ولا يبقى... و... زي ما انت اللسان بعيد عن سقف الحنك لين دي من حليه الحروف اللي فيها ايه هت... هن... هن... هنقول دلوقتي او هنتكلم بعد كده ان شاء الله في الفقرة عنها اللقب زي ما قلت حروف ايه شفويه او ش... اه... لا بتخرج شفوي او شبهيه لان مخرجها امثله واحنا بنقرا مثلا امثله اه... كلمات مثلا ايه وجدة وجدة وانا بقرأ الكلمة الواو المضمومة دي. ازاي تقرأي هذه الكلمة؟ ازاي تقرأي كلمة وجدا ضمي ضمي وقرأيها وجدا وجدا وجد ما أقولش وجدا ضمي شفايفك وصبي فتحة بينهم وبيين الواو المضمومة قولي وجدا وسعها وسعها ضمي ضمي دم الواو قولي وسعها لو انت هتقرأيها بالفتحة في الوجي ده مثلا او واجده اقرأيها مفتوحة مش مشكلة واجده واجده في المخارج و بس الاول تضمي عشان تجيبيها لازم تضمي يعني ما تجبيش شفاء ما تجبيش الواو من شفائيه مفتوح ما تقولش واجده هاتي الدائرة بتاعت عشان تجيبيه الواو وا وا وا واجده بحيث ان انا لو مستمعاك اعرف ان انت بتقرأي واو واجده مش واجده وانت رخي شافيبك هكذا وصعها ضم شافيبك في الواو قولي وصعها وفاقة وو تقولي ايه وفاقة اكسري الواو وفا وي وي وي مش وي وي هي فيها ايه هي الوافة همس عشان اقول وي وي فيها هوا فيها السخونية اللي بقول لكم عليها دي لا طبعا هاتيها قوية وفاقة اوتادة خلي بالك الواو ساكنة هنا ازاي تقرأيها بتبان فيها الصفة جدا بتزاي بتقولي عليها بترجالي تقولي أو طويلة أو تادا أو لان فيها رخاوة يعني جران صوت الواو لو قلت الخطأ ايه أو تادا خطأ ده انا قطعت صوت الواو عشان كده بقولك انت اخطعت صوت الواو بترتيه عملت فيك حرف شديد أو تادا ده شديد يبقى لما يجي في اخطاء اللي هو اخطاء الواوي بنات هقول اذا قتت مشددة لابد ان اراعي تجديدها. اه دون التواخد في المسألة يعني بقرأ مثلاً وانا بقرأ مسلا ما قوش لو كده وانا قول لوو لووو ازاي اقرأها افوضوا ازاي اقرأها وا افوضوا الاولانية ساكنة فيها رخاة ثم بقسر الواو الثاني الثانية وا افوضوا امري يعني لا بد أن يراع بيان ما فيها من رخاوف إذا سكنت وضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها متحرك هي سكنت وضم ما قبلها مثلاً وقاتلوا وقاتلوا قبلها مضموم وقتلوا هي بقت ساكنة وبعدها ضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها متحرك الواو الأولى ساكنة هي الواو الثانية بتاعت وقتلوا ما بتحركها اللام اللي قبل الواو الأولى مضمومة ازاي بقى نخلي بالنا نخشى الاضغام بعد ما نقول ايه وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا والصحيح وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا, وقتلوا اميز ازاي بين قاتلوا الواو المديه وبين الواو المفتوحة وكذلك آمنوا وعملوا الصالحات ما قولش آمنوا وعملوا الصالحات أقول آمنوا وعملوا أبين الواو والتانية اللي هي بتاعت وقتلوا أو وعملوا بضمة الشفايف اللي أرتلك عليها المفروض أني أراعي في ذلك إذا خطأ تاني إذا سكنت وانفتح ما قبلها يعني أصبحت حرف زي إيه كلم مثلا وأنا بقرأ إيه اتقوا اتقوا وآمنوا أو عفا وقالوا هي ساكنه هي عفوا عصوا عصوا عفو. التقو التقو وآمنوا والأولى عصوا وكانوا عصوا وكانوا والأولى عفوا وقالوا الثلاث كلمات دول خلي بالك الله عليهم سكون عليهم سكون لازم أبينهم أؤكد لازم أوضحها عفوا يقولوا إياك بعض الناس على فكرة بتعمل فيها غلط عفوا وقالوا خطأ عفوا قالوا اتقوا وآمنوا يبقى تبيني الواو بس بدون ما تديها زمن ايه؟ كأنك بتديها حرفين كأنك بتديها حركتين كأنك بتعملين فيها غنة تراي جدا ويضاف إلى هذه الكلمة مع مراعاة إننا نعمل تأثرا بإن واوين وراء بعضهم إني أعمل في هذا المكان غنة وهذا من أخطاء تلاوة الواو مع بعضها هنا يجب الاهتمام ببينها إذا جاءت مضمومة أو مكسورة مثلا ايه؟ وجوهن وجوه مكسورة مثلا ايه كلمة ولكل وجهة ولكل وجهة يخوفونك بيان بيان اذا كان حرف مشدد او بيان تحقيق الكسر بكسر الفك السفلي او بيان الضمة بان الشفتين اضمهم ضمة كاملة الا ضمة بعدها مثلها كان البانا اكد ليها نحو ايه موورية يلون ادي المد ادي المد يا بنتي وابيني الواوات ما هو لي خلي بالك الواو الاولى وبعدين واو مديه يلون يجب ترقيقها من اخطاء ايضا يجب ترقيق هذه في كل احوال خاصه عند الباء مثلا وانا بقرا مثلا في عند البدء في الكلام يعني زي ما قلت لك مثلا بعض الناس لما تيجي بعد حرف وقاتله وقاتله تقول وقا وقا, وقا و وا خلي بالك جدا يا بنتي ان انت لما تيجي تقراي الواو اللي بعدها قا واذكر اسم ربك و ما تقولش واذكر واذكر وذ وذ وذ واذكر وق يقاتلوا اذا اتى بعدها او قبلها حرف مفخة من نحو التقوى التقوى خلي بالك دي بتبقى ما تقولش التقوى و التقوى و وليد وائل وفية. المفروض ووسطا ما لا تقريهش هكذا تاقو و و بعدها مادة تبقى الوا خطا لازم خطأ ليس لو حطيت بعدها مادة تبقى الوا و اه و... و باعتدال بدون تكلف بدون زيادة لا زيادة لا نقص ولا زيادة لا لزدت... لز... زيادة رقة تبقى التاقو تدخلي في الناس اللي بيقراه بالتقليل او الامالة أو, او نسل او بتفخامي مفيش حد بيقرأ بالتفخيم ما اوش تاقوا ده خطأ اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا كذلك كذيها مفروض اني اراعي الواوات اذا التقت بعدها ووصى ووصى بها عندك دلوقتي واوين مستقلتين تماما كأنهم اخرجين مستقلين ووصى ووا خلي بالك بعض الناس يقولها ووا ايه ووا دي بقى واتوا لها ووا يا يأمة تقتبس الفتحة الواو الواوين يأمة تقرأهم بإمالة تحت الواو الصا والصحيح الواو الصا الواو عندك دلوقتي كان فتحة عشان كده بتفتح احترجي تماماً ان ضيع الفتحات أو شدة إمالة قرائتهم مثلا وانا بقرأ والله والله ورقيقة إطلاع على اللام الأولى لام بتاعت الشمس التي لا تقرأ اللام الثانية اللي عليها الشدة هي اللي بتقرأ هما في حقيقة ده الأمر لام لفظ الجلالة لامين ومفقمتين اللي هي عليها الشدة لكن اللام الأولى لا تقرأ لأنها لام الشمس يبقى اللامين دول بعد الواوي اواوي رقيقة ادخولي على وام وام وام ورقيقة لام المفقمة ساكنة يبقى وام والله وبعين لام مفتوحة والله وبعين بعد اللام المفتوحة مد والله ورزقكم وصوركم خلي بالك و را بعض الناس تقرأها و رزق طول و ما بتديهاش انها لا فرصة لانها الحرف ولا مخرجه ولا استدارتشفاف عشان تجيب الواو ولا انها لما تيجي تقرأ الحرف ده بتبين ان بعده حرف مبخم ممكن تقع في الخطأ تقرأها تقول و رزقكم و رزقكم فقامت الواو زي ما فقامت الراء. زي ما فقامت ازاي لان الواو وقع بعد إقراموا فخمة وقفهم فخمة فاخرت الكلمة كلها مفخمة و صوركم فاح تقرأها كالتالت. تقول وصووا راكم وصا وصا. انستفري في الواو قولي وصا وصو ورا. وارجع الورق الثانية. خلي بالك إن عندك واوين محصولين بنتين مفخم. وصو وراكم ورا وراكم. وصو وصو, وصو وراكم. التحفظ بعدم خلط صوتها الواو المادية بقى بالغنّة. بعض الناس تقرأ تقول المثلا مؤمنون نون يعملون انها متعبطة في فبتظهر صوت عشان النون اللي بعدها فمستعجلة على اللي هو بالنسبة لي اللي هي الحرف النون اللي بعدها بتروح مستعجلة على النون بتروح متغيبة الواو فيها صوت الغنة او الخيشوم الاخطاء ايضا اخرى واحنا لكلمة ايه وسعها الكلمة دي على فكرة كثيرات من تخطأ من بعض اللي يخطأ فيقولك ايه ويسعها ويس وي وي وي تكسر الواو المفروض تراعي اتنانا اتضم دقاء خطأ اخر فيها انها الكسر ده خطأ تاني فيها التعجل في القراءة عدم القراءة بتأني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حرفا حرفا الاتيان المراعات اتيان بالواب من مخرجها الشفتين مضمومتين لأنه حرف وو بجع شوي كثين ووسعها إفتح بين مخرج العين ومخرج الهاء الحلقي الواو غير المادي الواو هنا وأنا أقول الوارثون الوارثون إفتح الواو واسم تستعجليش ما ما تخفيش من الراء خيفة فخميها تقوم تقولي الوارثون الوا اللي الوا بتقولي وا اللي بتحط فيها يع إفتح الفوق قولي الو بعت بال الوارثون يبقى خلي بالك لا تميليها شدة رقة ولا تفخميها تأثرا بالثاء ودي برضه تكتب مع الإمالة أو تفخيمها للمبالغة سواء في الرقة أو في التفخيم التأثرا بالتأثرا العفو خذي العفو وانت بتقرأي. الناس بعض الناس تقرأ نعم اه قولي العفو مثلا انت تقولي قولي العفو وانت بتقرأي قولي العفو العفو خلي بالك ان فيها زائر خاوة اما توقف عليها ما تقولش العف فين الواو خطاها هنا الوقوف عليها بالنبر او خطا اخر الوقوف عليها بعدم ظهور الواو خطا ثاني يكتب الوقوف عليها بعدم ظهور طول العف فين الواو العفو لازم اقول واو لازم ابين في واو والباء واودي بقفل برده مش هاقفي عشان ابين فيها زي ما هنا بقول عدم الاتقان عدم اتقان المخرج ينبغي مراعاه اتقان المخرج رخاوة الحرف عند الوقوف عليه أقول لكم بالشكل ده الحمد لله والشك الله بمنته وفضله وكرمه انتهينا مبادنا خارج اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا اللهم ارزقني أجر هذه الحلقات لكم ولي وجل كل لحظة جلسناها سويا يوم هذا الجمعة المبارك في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات وجل كل لحظة نتعلمها أو نعلمها بين يدينا يوم القيامة تسطر في موازيننا يوم القيامة ورزقنا الإخلاص في التعلم ورزقنا الإخلاص في العلم ورزقنا الإخلاص في نشر العلم ورزقنا الإخلاص أن نأخذ العلم بهمة يا أحبائي يا بناتي أوصيكم ونفسي أن نأخذ العلم بهمة اللي بياخذ العلم بتراخي لا ينال العلم العلم ينال بالإخلاص في تعلمه ولذلك لو أخذت هذه المسألة بإخلاص وباهتمام أن تتعلني كل حرف وتقع عند وتقفي على خطأ كل حرف ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك من فضله ويفتح لك فتحا مبينا. أما لو أخذت الأمر بتراخ وجعلت القرآن آخر ما في حياتك، أصلي الله لي ولك أن يعلم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وذهابه هممنا وجلاء حزنا، وأن يعلمنا منهم ما جهلنا، وأن يذكرنا منهم ما نسينا، وأن يجعل لنا مؤنسا في قبورنا، وأن يجعل لنا هاديا على السرائر المستقيم، وأن يرزقنا العمل بالقرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، وارزقني وإياكم خلق القرآن. وجعلنا من العاملين الحاملين لكتاب الله يا رب العالمين رزقنا أن نجعلنا كذا سبحان الله عند يوم القيامة عندما نقف بين هذا الله عز وجل عندما تعرض علينا الأعمال عندما يقال لنا اقرأ ورتل وارتقي أن نقرأ ونرتل ونرتقي وأن نكون بتعلمنا للقرآن مع السفر الكرام الباررة أن يرزقنا مكانة عليا بالقرآن أن يبشرنا ربي سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بالقرآن وأن يرزقنا عملا لا أقول فقط علما لكن يرزقني وإياكم العمل ولا يكن تعلمنا لهذه الحروف حروفا فقط أما سلقنا فليس سلق أهل القرآن وما أكثر ذلك وما أكثر من تعلم القرآن لكنه لا يعمل بالقرآن وما أكثر ذلك فالله عز وجل يحبائي ويحبيباتي وبناتي في الله ألا نكون من الذين زجّوا القرآن في النار بسوء التصرف، بسوء الخلق، بسوء المعاملة، بسوء العمل؟ أصلي الله أن يرفعنا القرآن، أصلي ربي أن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يشرح صدورنا بالقرآن، أن يوفقنا العمل الصالح والرشيد بالقرآن، وأن يرزقنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وقوفا نسعد نسعد عندما نقرأ كتابنا يوم القيامة يا رب العالمين أقول قولي هذا يا أحبائي كان هناك في أي سؤال ممكن تكتبوا لو سمحتم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا أتعنا بأسمائنا أبصارنا أخوتنا ما أحيتنا وجعلها الوارثة منا واجعل ثقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولمبلعيمنا ولا صلت علينا يا ربي بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا أود أحببت أحباي أن أقول لكم أن أستعانى بالمراجع التالية كتاب تنبيه الغافلين للصفاقسي ده طبعا كتاب فيلميات يعني هجرية حق التلاوة حسني شيخ عثمان كتب كثيرة على فكرة غير كده غير الكتب دي في كتب تانية كثيرة جدا جدا حتى نحق الحق غير هذه الكتب استعنا بها منها تيسير الرحمن دكتورة سعاد من منها هيبة اللواء الكريم المنان بتاع الأخت إناس بعض المحاضرات في التجويد وغيره كثير جدا جدا من الكتب اللي هي برضو إن شاء الله بإذن الله أذكرها لكم مرة ثانية بس يمكن ما كدب نهاش لكن وغير ذلك الفتح من الله عز وجل يعني في كلمات كتير جدا جدا ما كانت شلافي أي كتب ولا بذلك لكن كان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيها على العبد الفقيرة عشان كده بقول اللهم ارزقنا عملا صالحا وتقبل منا العمل اللهم أنا أسألكم رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هب هب لنا غنا لا يطغينا وعافية لا تلهينا اللهم هب لنا غينا لا يطغينا وعافية لا تلهينا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وإن أردت بعبادك فتنا فتوفنا يا رب غير مفتونين ربنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أي الأخت اللي بتسأل بتقول الواو مجهورة بيخرج معي فيها هوى لا انا بقول لك انا بقول يا بنتي الواو لو قرتيها ولقيتي بتقولي وانت تقراي لوحدها لوحدها بصي تقولي و ولو لقيتي فيها ه بتقولي كان اخرها هاء واعرفي انها تطلع فيها هوا اعملي كانك بتكاني هرتش صغير جوه و و تسحبي الهوا جربي م او ج د يا بنتي الاخت اللي كانت بيطلع معها في الواو هوا زبطت القراءة فيه معها انا بقول لك يا بنات اساس الزبطة لاي حرف بيطلع فيه هوا اقرائيه لوحده قولي مثلا مقريمة مفتوح قولي و و لو لقيتي الواو دي فيها هوا فيها ها واه واه و... كان واحد بقولوا واه واه اعرف ان قراءتك لها غلط واه وأنا بقرأ بحس إن الوتر اللي هن وأنا بقرأ اللي هي ال ال, ال... الوترين دول على فكرة وأنا بقرأ الواو عشان, عشان ما أخرجش من الهواء عشان ما أخرجش الهواء بين الوترين ما بس ما يفتحين يوم يخرج الهواء بحس الو الوترين دول اتشدد وحس بطني كمان معهم معها اتشدد كأنه بس فض الهواء و وو ضبطت الأخت اللي بتقول لا ما ضبطت شيء لا هي بتكورق بترغش شديد ما زال يخرج هواء يا بنتي افتحي شوية بدي افتح شفايفك قولي و و وا اسمع الصدى جوا اسمع الصدى جوه وا اسمع الصدى من الداخل وا جربي الصدى من الداخل بتقول ايه لا طبعا لا طبعا مش كل حرف مجهور يكون شديد لا طبعا لا طبعا الظهر يتعلق بالنفس دي اول مره تيجي بقى اكيد يعني ال ال الظهر يتعلق يتعلق باللي هو النفس والشده تتعلق بالصوت الصوت يعني انا مثلا على سبيل المثال هقول لك مثلا ايه حرف زي حرف مثلا إيه الدال الدال لكن ده حرف شديد ولا مثلا دال دا شدة فيه شدة وفي جهر لكن مثلا حرف زي حرف مثلا إيه مثلا التاء التاء التاء بقف على التاء بقول إيه بجيب التاء إزاي بقفل صوتها الأول بقول at وبرفتها بقول إيه بطلع شوية تاء وبصير at at at الأول بقفل الصوت at ده شديد لكن بخرج مع نفس بخرج معها وat تروح بعدها لساني كده باب تبص تلاقي فيه خروج هواء ات جربي في التاء وفي الكاف حرف شديد بقفل بقول بقول مثلا اك اك الكاف تقفل صوته وبعدين بعد كده بديله فرصه يطلع شوية هواء لانه فيه نفس آه ما انا قلتها م و وجدكم م و وجدكم م و اختصار اليم اطلع عند نون ساكنه من وجديكم فيه اي سؤال اخر عندك خنخانة في ايه عندك خنخانة في الوا لانك يا بنت بترخي بتجيبي صوتها من خيشو من منخيرك اقفلي منخيرك إفلي بصبعك اقفلي منخيرك بقلي معايا و اقفلي انا الوقت اقفل منخير و بقول وا وجديكم و وا اقفلي وقولي وا قولي واجد افري مناخيرك قولي واجد افري مناخيرك وجربي الكلمة دي ممكن ممكن فيها ابويا يعني مساله الاكفاء في الفرقه طبعا فيها خلاف بس لو طلبتي فرقه ماشي ما في ذلك مشكله ان شاء الله في اي سؤال اخر الامر عايز تدريب طبعا الاخوات لازم يرجعوا للشريط للشريط من الب... الدروس من الاول لو كل واحدة اتقنت سماع درس كويس جدا انا ان شاء الله باذن الله مع تطبيق الشريط حط بقى معاك الشريط الشيخ العصري او الشيخ عبدالبص واسماعي اللي هي الاخطاء لك مخرج كل حرف واخطاءه وكيفية قراءته وان شاء الله باذن الله هتجيدوا التلاوة وتجيدوا تعليم القرآن مش بس التلاوة اسأل الله لي ولكم الخيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه انت عايزين تاخدوا اجازة عشان تذكروا هو انت تذكروا ايه بنات سأل الله يرد عليكم. ما البتروس الثانوية العامة عملوا ايه ما شاء الله عليكم. يعني عايزين يعني ما شاء الله عليكم عايزين مزاج عايزين, اس... عايزين إسبوع أجازة علشان تذكروا. طيب مش مشكلة نديكم لا بس نتفق الأول نشوف العدد كلوا عايزين أجازة الأسبوع القادم علشان تذكروا. اكتبوا لي اللي عايز أيوة أجازة أيوة اللي مش عايز أجازة لا يكتب لا لا طيب. لا في الاخت رول قالت لا لا لا خمسة لا يبقى انا بالصراحة والاخت اماني او سهير اللي قالت برضو لا ممتدة وكل قال لا ممتدة يبقى بقى اللي هياخد عايز اجازة ده يا بنات ده عامل زي البنات اللي بيراجوا معنا ربع القرآن ويقولن ربع القرآن كتير لا فمعن دماش بقى صراحنا عندنا همم عليها فإن شاء الله بإذن الله مفيش فيش أجازة هندي ما تأثر الأسبوع القادم بإذن الله بس إحنا هديكو فرصة تذكروا يوم دي ساعتين بكتير ساعة ونص ساعة ونص كتير عليكم دي وإنت مش وأنت مشنتوا بتتكلموا كمان يعني طالعين تستمعوا فمش مشكلة إن شاء الله هديكو فرصة بإذن الله الأسبوع القادم لا الأسبوع اللي بعده هديكو إن شاء الله اللي هو الامتحان بإذن الله جزاكم الله خيرا أختم حديثي معاكم بإني أسأل ربي لي ولكم القبول وأسأل الله لي ولكم في هذه الجمعة المباركة أن يرفع عملنا خالصة وأن يجعلني وإياكم من الذين قبل الله دعاءهم وأن يجعلني وإياكم من الذين يجمعهم ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجمعني وإياكم في فردوسه الأعلى من الجنة وأن يجعلني وإياكم ممن يختم رهوا ربي بالصالحات أجلهم. أجلهم يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أمن أستغفرك وأتوب إليك الأخت بتقولان عندي قرآن اختبارات عندي اختبارات في القرآن مين؟ طيب عموما اللي هيدخل الامتحان يدخل اللي مش هيدخل مش هقول لك اختياري بس أنا بقول لكم اللي مش هيداكر مش هتقدم في القراءة أنا بقول لكم فعلا كده جزاك الله خيرا كثيرا وأختم الحلقة لو في البنات اللي هييعرضوا قرائتهم بعد كده ناخد فرصة إن شاء الله عشر دقائق وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله ومحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وعتب إليك جزيكم الله خيرا كثيرا